el molestar ارفعوا الرايات قولوا راحل الليث المضفر ارفعوا الرأيات الليث المضفر صاغل الأحرار مجدا جالب النصر المؤزر ارفعوا الرايات قولوا راحل الليث المضفر صاغل الأحرار مجد. جدا جالبا النصر المؤزن راحة والأم تنادي أي بني قلبي تفطر راحة والأم, راح والأم تنادي أي بني قلبي تفطر عد يا حبيبي لست أقوى لست أصدر عد فإني يا حبيبي لست أقوى لست اصغر ارفع الرايات قولوا راهي على الليث المظفر صاغ الأحرار مجدا جالب النصر المعز الا قوا اللهات يقولوا راحل الليث المظفر صاغ للاحرار مجدا جالب النصر المعز قال يا امي دعيني أبذل الروح وأنفِ. قال يا أمي دعيني أبذل الروح وأنفِ. ومضى سال الدمام فرته والرض وأزال. ومضى سال الدمام فرته والرض وأزال. الرق والرايات كونوا راحل. الليث المضفت صاغ للاحرار مجدا جالب النصر ع المؤزر ارفعوا الرايات قولوا راح الليل المضفت صاغ للاحرار مجدا جالب النصر ع يا شهيدا فاح كاشد الوردي وأعطري شيدا فاحطبا كاشد الوردي وأعطري نم قرير العين ونعم فغدا مولاك طبصير نم قرير العين جد الرايات ترفع الآيات راحنا الليل المضخم ساغل الاحرار مجدا جالب النصر المؤزر خلا ليس المضخم يا طيور المجد فيه يا طيور المجد فيه, طيور المجد فيه, طيور المجد فيه, طيور المجد فيه الله